قال الله جل وعلا بعدها فلولا كان من القرون ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وهذه دعوة للناس أن يأتمنوا بالمعروف وأن يتناهوا يتناهون عن أن يتناهوا عن المنكر وأن يكون فيهم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والمباعدة الحسنة وليس من مصلحة الأمة أن يشيع فيها المنكر والفحشاء تحت أي مسمى كان كان ذلك لا تحت حضارة ولا حرية ولا غيرهما مما يجعل تلك الأمور طاغية على المجتمع فدين الله جل وعلا أحق أن يتبع وأولى أن يمضي حكما على الناس لا القوانين الوضعية ولا غيرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون, وتنهون